فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفعوا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتا فئة تقاتا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 من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات سجري تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوانهم من الله والله بصير بالعباد